فانكحوا ما ضاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 معروفة وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغنك حف إن أنستم منهم رشدا فدفعوا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها استرافوا وبدارا أي يكبروا